لا احر <ofural calcium language> to heaven. Yeah. mahadiir gala ma tsiir tsiir wa فوقاتها والتوزيع محفوظة لدى مؤسسه احمد شاكر العبودي حصريا من مؤسسه احمد شاكر العبودي ومنتديات البيت العراقي يا ما نور ماي يا في ما مخفي بظل الطاهر اي ماما تجفي عن نذر زياده الدهر ما تجفي عن نذر زياده الدهر ما تجفي دم ما بتو كل من لها يروح للحاجات باب Allah <laughs> hay بحب حسين كان يحبها ام البنين احنا اللي نكتبها جرب عيال ما معتقد <تصفيق> تجربني وقت الشدايد لا تضحيه <تصفيق> ردبه ودي الشدايد لا تضحيه ردبه يا مع ابطاس سيحب قلبك صعب مره بي حصار السنين خلي لينا من العادر خلنا هذا اللي شكك درب ما يندل هذا اللي شكك درب ما يندل ما يعرف جدرها كان ما كان حي تريد واحد يحمل ايمان ما يعرف اداء اردود الحسيني كلمات الشعر الحسيني وسام شويلي هذا العمل من ابداعات مؤسسه احمد شاكر العبودي العنوان العراق الشطر موباي 07807 مكعب 5294